من يضراله وين رجاله وين رجاله من يضراله مسلم هاي الليلة بحيرة من يضراله قاموا هلما عدهم hayil layl bi hira min yqala al chal chal lil kufa muslim يقد سمع انحاير وانصاره سدوا قلبي باني بوجهه وصفوك المنظر يبدار ما واحد منهم سنسيف لن طبع بحيرة وما فارك شف مسلم قبضت بالتار مسلم والوحدة وما يم بس خياله خلت طاعة تهم بهم وين رجاله مسلم والوحدة وما يم بس خياله الله باعتهم بهم وين رجال من يبرال وين رجال وين رجال من يبرال مسلم هاي الليل بحيى من يبرال انا هالمعدهم غير علم انتال hayl leila bi hira mi yura la aloh el ma'dhom ghayra wein el ganal min ya ghorbat muslim hal leila الحير ودير العين يقصد من ويرجال الكوفة نكثى وبيعتهم لحسين آه آه عفوهي الوحدة وما يدري هذا الفارس يقصد كل هالدياب مين يجيب صار امنيين المسلمين برل اصحابي شوف الحاله كل urala muslim hay al leil b hiya yurala لا في الصلت صلت كيلها ويا يبني زياد من شافتها من ينحز راسه خافت من سيفي الجلال لاتن ما خافت من ربها من والد زمرة لحقات لا خجلت من طاهة وحيدار لاها بيت يوم الميعاد مسلم بالحاير بالكوفة ناصر مالة بتأسف يصفق بجفوفة وين رجالة من يبرالة وين رجالة وين رجاله مين يبراله مسلم في غيره على خان اضع و انصارش مصعبات مر الا احداث تصبح حي الدنيا بعنا اشباحي وخافي نكبا لكن المسلم عايل ساعه كذبت عربك اللي ما رجفت يمناي لا تبع يخونوا من يضرى رجاله الهندسة الصوتية من والتوزيع باقر الحاتمي بصوت المنشد الحسيني عدنان الوائلي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع كريم الدراج ونسالكم الدعاء